بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعذابكم أولى لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموتة وقد كفروا بما جاءوا يَكَمْ تَمُونُ بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُبَرِّجُونَهُ يَسْرُونَ إلَيْهِم بِالْمَوْضَعِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَعْفَيْتُم وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ действие قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ منكم is gone. قَائِمًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّذَا وَسَطَ وَالْبُرْءُ أَفَأَذًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا another the ان كان انت العزيز الحكيم لقد كان لك في جب اسوه حسنه لمن كان يوم الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَمِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْنُ the صو إليه إن الله يحب المقصصين. ومن يتولهم فارغ you know, and... إلى الكفار لا All oh, M <laughs> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ هَذَا كِتَابٌ لَّكَ أَن Thank God. a oh. la